الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر لا إ ل ه إ ل ا الله استو اعتدلوا تقاربوا وسدوا الخلل الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آ م ي ن إ ن المتقين في جنات وعيون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 ب ِ ع ِ ب َ ا د ِ ي أ َ ن ِّ ي أ َ ن َ ا الغفور َُُْ الرحيم َُِّ و َ أ َ ن َّ عذابي ََِ هو َُ العذاب ََُْ ا ل ْ أ َ ل ِ ي م ُ الله ر ك ه الهدى شركه دعويه غير ر ب ح ه ذات مضمون ا ج ت م ا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 اسم ه الله ا ي الاعلى الجزء ا ل ض ا ن ي انا ع وأعرض بما تؤمر ل م ش ر كفيناك ي ن إنا ك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إ ل ه ا آ خ ر فسوف يعلمون ن نعلم ولقد أ ن ك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد اليقين الله ربك يأتيك حتى الله أ ك ب ر السلام عليكم و ر ح م ة الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله عليكم ورحمة الله